بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في رفلة معرضون ما ياتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ نَجَوْا وَلَا تَأْثِرُوا إِلَّا بِالْبَصَرِ مِنْكُمْ أَفَتَتَّقُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَادُ أَضْوَثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَدَوُهُ بَلْ هُوَ سَائِدُ فَلِيَاتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْصِنَا لَوَّلُونَ لو mana kwabanla hunmi qlo yaatti nalakna afahum yominun Wa asadaana kwabanaka إari jaada yo he ilahim fas au وِكْرَ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَكُنُّونَ طَعَامًا وَمَا مَا أَفْوَانَ قَوْمَهُمُ الْوَادِ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَلْكِنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ زَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا وَكَمْ قَافَ وَمِنْ قَرْيَةٍ كَمَا أُوهِنَتْ وَأُنسِئَ بَعْدَهَا قَوْمُنَا قَرِينٌ فَلَمَّا أَحَسَّ بِسُوءِ بَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لا تركضوا ورجعوا إلى ما أُتْرِفْتُمْ فيه ومفاكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 1. فما فالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين 2. وما خلقنا السماء ونبض وما بينهما لاعبين 3. لا وردنا أن نتخذ له إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساهق ولكم الويل مما تصفون وله في السماوات والأرض وَمَنْ عَنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَأْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّوَرَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَ كانَانَ فيِيم أَهَةُ لَِّ اللهَّ ل فَسَدَتَ فَس بِبحانَ اللهَِّ رَبِّين رش أَمَّ يَْصفُون لا يُسْأَل أَمَّا يَففعلل وَو يسأدون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وَمَا أَرْصَلَنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَّا يُوحَى إِلَيْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَذَدَهُ بل عباد مكرمون لا يثبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضوا وهم ومن خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجذي جهنب كذلك نجذي أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقَنَاهُمَا وَاجْعَلَنَّا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ سَيْءٍ حَيٍّ أَفَنَا يُؤْمِنُونَ وَجَعْلَنَا فِي الْأَرْضِ رَوَافِيَا أَنْ تَمِيذَ بِهِمْ وَجَعْلَنَا فِيهَا فِجَازًا سُبُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعْلَنَا الثَّمَاءَ فَقْوَثًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنَا يَعْطِيهَا مُعْذِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خُلَقَ اللَّيْلَ وَالْمَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَنَكٍ يَصْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِهِمْ مِنْ قَبَلِكَ الْخُلْدَ فإنت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رِئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُذُؤَهُ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ Tauri koo a ya te fera tasta ji, Waya kou لا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون او وجوههم نار والا انظرهم ولا هم منصورون بل تاتين ضغتت فتبهتهم A aistawu na wada a wala Rommi waru wala kwa dostuzi aịya otsuni me kwambai kafe akwabillazi na sauwirido قُلْ مَنْ يَكْدَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْنِظُونَ أَمْ لَهُمُ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متنا أولئك وآباءهم حتى طاض عليهم العمر A fela yarawna anna natin arda na qusua min atarafia A fahom ulgoliboon Qul innama anzirukun bil wahy Wala yasmawthum uddu'a ahiza ma ولئن نذرتهم نفحة من عذاب ربك ما يقولا يا ويلنا لا يقول ما يا ويلنا اننا كنا ظالمين وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَنَا تُظْوَمُ لَسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِسْقُوَا لُحَبَّةٍ مِنْ خُرْدَ لِنَتَيْنَا بِهَا وَكَفُبِنَا آسِبِينَ وَلا قدَتَنَا مُث وَغَرُونَفُرقانَ وَض أَ وَذكْر للِمُتَّقينَّين يَقْشَونَ وَََّهَُّ فينَ يَخْشَونَ وََبَّهُ بِالوَبيِ وَهُم مِنَ السَّاءةِ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ فِيهِ فَذَكِّرْ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ Obelu, وكنا به آلمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون قولوا, وجدنا آباءنا ما آكفون. 19. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين 20. قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللائبين قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَى اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْرَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِرِينَ فَجاءَ إِلَيْهِمْ جُثَافًا لَّكَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّ هَٰذُولَ مِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقول له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير يوم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وَأَنفِقُوا إِنْ أَنفِقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ وَلَا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّن لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَنَا تَعْقِلُونَ ونحذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَنُوطْ وَنِنَا الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْآلَمِينَ وَوَابَنَادَهُ إِثْحَاقٍ وَيَأْخُذُ بَنَا فِنَتَهُ وَكُلَّهُمْ جَعَلْنَا صَوَالِيحَ وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَوَيْرَاتِ وَإِقْوَامَ الصَّلُوَةِ وَإِيْتَاعَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِذِينَ وَنِوطَنَا تَيْنَاهُ وَعِلْمًا نَّهُ منِن القَرة التي كََ تَعنَلُ لَ خَدائِث إهُ كَ قَمَسَأَ فاسِق وَدخ وَلَناو فيِي ررحمَتِنا إنهُ من الصالحين Wanu hanna damin kwabannu faakeban la fana jna هوwa ahهlagu مkaاب aim Wanas na م القmi lazi ان لهم كانوا قوم الثؤم فاغرقناهم اجمعين واتابوا ذو سليمان اذ يحكمون في الحلف اذنا فشت فيه غرم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففحمناها السليمان وكلما أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبعنا والطير وكنا فائلين وعلم منهم وما تنبؤ بث لكم ليصيبنكم من باسكم فهلا انتم ساكنون وني سليمان ارذيع من الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن السياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك كُنَّا لَهُمْ أَنْفِظِينَ وَحَيُّوا بَإِذْ نَادِي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنتَ أَرْعَبُ الرَّعِمِينَ ذات جنبه له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وفكر للابدين واسماء لوادرث وفلك كل من الصابرين وعدخلناهم في رحمتنا عندهم من الصالعين وذنون اذ ذهب مغوضبا فظن أن لن نقدر عليه ada fe vuolo ma Allah in ha lla a tas baaka inndi ko tomi na vo tasta zeben na وزكرياء إذ نادي ربه ربنا تظني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا وغبا وغبا وكانوا لنا خاشعين والتي اَخْوَانَ الطَّرَاجَ فَنَفَخْنَا فِي أَمِرِّ رُوعِنَا وَزَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَبَنَاهَا آيَةً لِلْآلَامِينَ إِنَّ فِي وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَهُ وَتَقَطَّعُوا أَرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا أَرَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِهِ وإنا له كاتبون وحرام على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتعت يا جوج وما جوج كل عذاب ينفنون وقد وبل ود الحق وقد وبل ود الحق فاذا هي شاخفه بفوار الذين يا ويلنا يا ويلنا قد كنا إنكم وما تعبدون من دون الله عظبوا زها وما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وَكُلُّ فِي اخْوَانٍ لَعَم فِي غَافِرُونَ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ أَمَّ الَّذِينَ ثَبَتَ قَتْلَهم إن الحسن أولئك عنها مبعدون لا يتمعون حثيثا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزعون كبرون ta la qu houl ma I kantu a ya mo komu lanzi ku totu a lo Yau mana Wa dan ada nakunfairi Wal kwanda kaban fi zabu meu ba di vi crião lo vodo riu انَّ فِي هَٰذَا لَذِكْرًا لِّقَوْمٍ آمَنُوا بِالدِّينِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَلَنْتُمْ مُسْنِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُنَا بَانْتُكُوا عَلَى سَوَاءَ وَإِنَ دَرِي أَقَرِيبُنًا بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُونَ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن الدليل علّه فتنة لكم ومتاع إلى حين قل وربنا الرحمن المستعان على من تصفون